اه يا حلو يا مسليني ياللي بنار الهجر كاويني املى المدام يا جميل واسقيني يا عيني من كتر شوق عليك ما بنام حبي جميل يا ريتني ظل بين جميل يا ريتني ظل حب يا ظل له حاز الجمال والحسن كله لما رايت ملاك فؤادي لما رايت ملك فؤادي لما رأيت ملك فؤادي يا عيني صبرت قلبي وحملت ذل